يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلقد فلقتهم العقب ولكنك تجعلنا نحن نحن في يوم نحن نحن يتيما نحن نحن نحن مسكينا دام نحن ثم كان من الذين نحن نحن وتواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار